يا ليتنا كنا معك يا سيدي نفوز قل لي ان لا ولن ينساك حسري حسري يا حسري انت السبيل للنجاه هدايه لا نرجو غير حبك وسواك القلوب قد سرت نبضاتها صدحاتها فعالة لسراك ووجدت نفسي بالحياه كقطرة وتركتها لكنني لن أن ساك لم غيرك ولقيت كل الأنفس في نجوات ما ذقت في الحياة غيرها لا عيش إلا في ذكراك عشق سرى بالدم من نفحاته والقلب ينبض صادحا بهذاك هامل فؤاد حبك متعاطشا من بحر جودك راجيا سقياك يا جوهر الدين الذي بضميره سر النبوه يستقم بخطاك له في على جسم مدرج بالدماء من عصبه راحت تكون عداك حسين حسين يا بوفصل العظيم معك يا سيد محمد يا ينساك حسين حسين كيف النبي لكنهم زرعوا لك الأشواك خانوا لعترك جدك من بعده ظلوا له ما استؤمنوا لولاك أدمت نواضرا اشين الهفانيها والكون امطر من ذكيد ماك يوم نعد شمس وانكسر والبدر ساجدا لسماك في من في الجوعي مفرد كنت ولاناص حماك ديمائك لا تقتصر بسواحين بل ابحرا طافت ليه في لجسمك على الثرق الجرد عريان لا تكسوه غير دماك كيف ورسك على القناة Shamps, شمس Iwan, نكست أعلامها اليوم رحل المصطفى وأباك حسيني حسيني يا بالفوز العظيم معاك يا سبط آل محمد يهواك قلبي يا إنه لا ولد ينساك حسين حسين يا حسين اليوم للزهر نار عدت في كربلاء لواك يا واقعة لم يوقع الدهر بها نكباتها ضجت لها الأملاك ونسائه باتت وحيدة تستعب بقلوبها ومصابها تنعاك تبكي وتجري دمع من أجفانها كالجان أوزن على ما أدهاك، سلي وما من راح لها، يستجد الحماك له في إن بكت بالصوت تضرب من شرار عداك أي دموع تنقذ لغزيت نصب لها الأملك فيها عزاك فتحرقت. منها القلوب ومزقت أحشاؤها مفجوعة لثراك له بي ولا يجدي العناء تله في باليتنا كنا نموت سواك I said, Ya Ya سيد نفوز بالفوز العظيم معك يا سيدنا محمد يا رواك قلبي إن لا ولد.